توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت قالها حين يسل في العظيم سبح مسبح حسبي الله لا الله ما اهم الا هو من أمر الدنيا والاخره